اللهم اللهم هزتني, هزتني نسامات الليالي فترى ببالي طيفا الا من مري اكدني ترخات الايام وانين تناما حول قيد واسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة طفلي الغريم مديني يا شراع الزماني لربوع الاماني لمدنجن منى هزتني نسمات الليالي تقاب بي بالي طيفها لا من مري مري دكتني صرخات الايام اياما يا يا يا قدسي يا نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء من يدري कुद فجري नफ़ील الليل कदु هزتني نسمات मु فتراء ببالي طيف آلام مريد أبكتني, أبكتني صرخات الأيام وأمين تنامى حول قيد وأسير عينها نسفها مشتكاها حزنها وابكاها مسجدها والمسيح سألها عند بقايا رؤا اين يرون منا فاجاب للقدير سمت لي سمات الليالي فترى ابي بالي كيف عالم من مر ابكتني ابسطت الايام وانينت نماما طيد واسير من قلبي يا حبيبه طالبي ذبت ادعي لربي ان يواسي ويجيني من روحي يا رفيقه تروحي جدك لا تنوحي انت من روح الكثير زتني سماوات ليالي ترا ببالي كيف عالم من مرين ابكتني امططت الايام ايام واني نتناهى قريب واسى هزتني السماات असीं असीं कई दीन असीं कई द असीं कई द असीं और कई दीन वसील पई